كرام ما زلنا بفضل من ربنا ويعمى مع فقه الأسرة وأستغفر الله على التقصير في حقكم أيضا يعني لقد عليكم لقد يعني لقد الأوقات لكن أحاول قدر إن كان أن أصل بكم إلى يعني ما يرضي الله لدفع قدر إن كان وإلا يمكن لو أردتم أن نجعل لو أردتم أن نجعل اليوم يكون يوم الجمعة بعد سات الجمعة فقه الأسرة يكون أفضل في التوقيت بعد سات الجمعة نرى نتكلم مع الأخت الفاضلة المشهفة وهي تحدد معكم في هذا الباب وننظر في المسألة وصلنا إلى الكلام على أنه آخر فرع تكلمنا عنه كل مرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطقي بملك اليمين وإن كان يجوز أن يجمع بينهما في أصل الملك ما معنى ذلك معنى ذلك أنه إذا جاء الشرع قالوا أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف يعني ولا ما قد سلف المعنى هنا بأنه لا يجوز الجمع بين الأختين نكاحا إذا قلنا النهي عن الجمع بين الأختين نكاحا فأيضا يكون النهي عن الجمع بين الأختين وطئا يعني ايش وطط الوط بغير بغير الوط بغير الجماع بغير النكاح معناه في الوط بملك بملك اليمين فبص ملك دم الوطء بملك, بملك اليمين يكون هذا البث على الوطء بملك بملك اليمين فإذا نقول لما حرم الجمع بينهما نكاحا حرم الجمع بينهما وطئا والمعنى انه لو في اصل ملك ملك اختين وطء واحده تحرم عليه السنن وكما قال عثمان بن عفان على لما سئل عن ذلك كان فيه تورع قال ايهتان ايه حللتكما وآية حرمتهما آية حلتهما بقوله وآية حرمتهما بقوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والحق أننا نقول بأنه واجب علينا واجب علينا أن نقول بأن المسألة أن المسألة في هذا الباب وقفة على عندنا فتاة أيضا ف. المسألة واقفة في هذا الباب على أن الحاضر يقدم على المبيح على أن الحاضر يقدم على على المبيح. نعم. قال المصنف حماة الله تعالى. وترد المرأة بخمسة عيوب. وترد المرأة معنا رد المرأة عنها الفسخ النكاح. وترد عليكم السلام وبركاته عليكم السلام. وبركاته. وترد المرأة بخمسة عيوب. بالجنون إن كانت مجنونة يعني هذا يعني هو ومن ارتضى بها يرتضي يعني هالإشكال كل إشكال في مسألة تحقيق الجنون في النساء هذه مشكلة كبيرة النساء في هذه العصور ما أدري يعني هم أقرب إلى الفنون في هذا الباب وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام الجنون والجذام نعم والبرص والرتق والقرن أو القرن هو القرن طبعا ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص بالجنون والجذام والبرص والجب والعنه قال علماؤنا هذه عيوب يرد بها الزوج وترد بها الزوجه والمعنى ما معنى يرد نعم الجنون فنون لمن فقه ذلك وهو له روعه وبيان والبيان فيه فيه طريق الى الاحسان لمن رسته قلبه وعلى ذوقه نعم أقول المرأة والرجل لهما الرد أو الفسخ ولهم الرضا ولهم الرضا لأن المسألة أيضا هنا تكون على الرضا حياكم الله وياكم أحسن الله إليكم تكون على الرضا فإن ارتضى رجل بمرأته تزوج المجنونة وارتضى بها له ذلك تزوجت المجنون وبه الكفاية ورضى به لها ذلك لكن هم نتكلم على أحقية الفسخ لها أحقية الفسخ في اذا كانت بهذه العيوب إذا قال وترد المراه لا شك بان النكاح يراد للدوام والاصل في النكاح الاستدامه ولان الله جعل المرأة سكن سكن الرجل وجعل الرجل سكنا للمراه وايضا هناك مقصود اسما من النكاح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحو تكسروا فإنني مباهم بكم الأمم يوم القيامة اللهم آمين تناكحو تكسروا فإنني مبا مباهم بكم الأمم يوم القيامة رضي الله عنك أنس أحسن الله لك نعم فإنني مبا مباهم بكم الأمم يوم يوم القيامة وقال سلم تناكحو تك تكسروا فإنني مباهم مكاثر بكم الأمم يوم القيامه هذا صحيح يا سيد نعم فهذه ال... وايضا من مقصود النكاح احل الاستمتاع مع العفه يعني هو تزوجها ليتعفف بها وأيضا كذلك تزوجته لتجد به العفة فيكون أيضا هذا مقصود من مقاصد النكاح أن تتعفف به وأن يتعفف بها العفة بهما هذا مقصود من مقاصد النكاح ومنه الاستمتاع والاستمتاع له مراتب ودرجات وألوان فهذه العيوب تعيق الاستمتاع بالمرأة تعيق الاستمتاع بالمرأة فلذلك كان الرجل أن يبقى وأن يعني يرضى بذلك أم أنه لا يرتضي لكن كما قلت المرأة ترتضي الرجل ويرتضي الرجل بها حتى لو وجدت هذه العب لكن هذه العب تكفل وتضمن فقط أنه يمكن أن يعني يفسخ يصل إلى أن يفسخ العط تكلمت أنا لسه أقصد مسمو كنتم بزاهر بزاهر أنا لسه متكلم ساعة في هذا الباب في حلقة من في التلفاز الآن أرجع بانته تراه نزلت عرفت اسمع ساعة باتكلم في هذا الموضوع لكن هذا مجلس علم وهذه محاضرات جامعة محاضرة جميعا في فقه الأسرة فتريد تتعلم تفضل ونحن هنتفق الرأس حبا وكراما تريد أن تتكلم على موضوع الساعة موضوع الساعة تكلمنا عنه من ساعة فاذهب فسمعه و... وأيضا في فتاة موجودة ناس جمعوها فرهوها من الإخوة الأفاضر الأفاضر فضلات ممكن تطلع عليها لعله يفيد بإذن الله نعم والمقصود الاستمتاع وهذه العيوب تعيق الاستمتاع يعني تعيق الوطن الرجل الجنب في الرجل هو القطع يعني او ضعف الجماع يعني قطع الذكر والعنق أيضا فلا تمنع الجماع الرطب في المرأة هو انسداد محل الجماع الرطب بالنسبة للمراه هو انسداد محل الجماع محل الايداج يكون يعني مسددا فيبقى اذا فيكم برضو يمنع الاستمتاع بذلك وكذا القرن لأنه عظم في الفرج يمنع الجماع أو يشوش النفس فلا يستطيع المرء أن يستمتع بهذا لا يستطيع أن يستمتع بها والجذام لأنه الجذام يمكن يجعل الأمر يعني فيه استغضار تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المزوم فرارك من الأسد وجاء المزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوبايع جاء المجزوم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاني قد بايعتك اذهب فاني قد بايعتك وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها فهمها بعضهم على العدوى وليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مستقذاً وليس للعدوى هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لام أمين. رب يحفظكم جميعا يا رب. وأشكر لكم هذه الدعوات الطيبة. أمين يا رب العالمين. فإذا إذا الجذام قد يجعل الأمر في استغفار. فلا تستطيع المرأة أن تقبل زوجها أن يجامعها وهو على هذه الحال. وقد لا يقبل مرة أيضا وهي على هذه الحال. ما يستطيع أن يجامعها وهي على هذه الحال. وهو عله صعبة يحمر من العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر يعني صراحه فيه ما فيه من الشدة والحد على الانسان وهو في نهايه الموت نسأل الله على أن يحفظنا نحو الجميع والبرص أيضا فيدبط الخيار بسبب ذلك لانه يدبط الخيار في الفس بذلك لا أدى دوام الضرر ولا ضرر ولا الضرر بذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها رأى بكشحها بياض البياض هذا كانه برص أو شبيه بالبرص. دلسوا على النبي ما قالوا له فرأى بكشحها بياض فقال لها البس البسي سيابك والحقي بأهلك وقال لأهلها دلستم علي وهذا حديث ضعيف هذا حديث ما هذا حديث جميل بزيد وهو متروك، وقد اط ات الرواة عنه أيضا بهذا الحديث. الحديث ضعيف. الكشح ما بين الخصر إلى الظل الخلفي. هذا الكشح ظاهرة بكشحها بياض. يعني يمكن أن يقال من من لدن السرة إلى المدن إلى المتن. فلما رأى البياض والبياض هذا فيه دلالة على البرص. قال لها الحقي بأهلك ولا حديث أن كان في ضعف لكن مستأنس به في هذا الباب وقلنا بأن المسألة دائرة على الحكم يا دور مع التي حيث ظهرت فمقصد النكاح مع وجود الولد والإعفاف الاستمتاع وكل هذه العيوب تمنع الاستمتاع إما تمنعه كلية كالرتق والقرن وإما أو الجب أو, أو تمنع كماله تمنع كماله فأيضا هذا منع الكمال في الاستمتاع يعطيها الحق في الفسخ الحق سأبين عيوبا أخرى لم, لم تذكر يمكن أن تنضم لهذه العيوب لكن بعد ما ننتهي من هذا الباب وأيضا في رواية روى البعاق في الكبرى من رواية ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على, على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهدكي والكشف يعني هو الجنب يعني يظهر فيه البرص وباقي الأمراض التي تشابه البرص تقاس عليه ولانه في معنى ولأنه يمنع من كمال الاستمتاع وقلنا منع كمال الاستمتاع منع الاستمتاع بذية وهذا هذا يبيح الفسخ ومنع كمال الاستمتاع أيضا يبيح الفسخ رجل نور الله لك وروى عمر بن الخطاب قال أيما رجل تزوج امرأة وهذا عن عمر بسند صحيح موقوف قال أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جزان أو برص فمسها فلها صداقها بما استحلا من فرجها ولذلك النبي حتى في النكاح الباطل جعل لها صداقا بما من فرجها بقوله لا نكاح إلا ولي أيما امراه نكاح بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل قال فإن دخل بها فلها المرء بما استحل من فرجها قال فمساها فلها صداقها وذلك زوجها على وليها يعني الولي يدفع, يدفع للمرأة صداق ويرجع على الولي لأنه الذي دلت عليه يرجع على الولي الذي دلت عليه فياخذ منه المال أي يوم رجل تزوج امرأة بها جنون أو جزان أو برص فمثها فلا صداقها وذلك لزوجها على وليها ولأن النكاح عقد معاوضة قابل, قابل الرفع فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع ولا فرق في الجنون في الجنون المطبق والمقطع والمتقطع والحق لأنه لما لا فرق بين الجنون المطبق والمتقطع هو طبعا لا الفرق لأنه يستطيع فيه عند الإفاقة التمتع بها في الإفاقة ستتمتع بها مجدونة ممكن هو يجامعها هي لا يعني لا تعي ما تفعل وما تريد متعة ممكن لأنه رأسها في شيء آخر في ابتسامة رأسها في, في شيء آخر ممكن ما تتمتع بالوطن فهو عند الإفاقة يتمتع طبع عند الجنون لا يتمتع إذن كمال الاستمتاع ذهب أيضا لكن الفرق بينهما أن الجنون المطبق يمنع يعني هو لا يمنع أصل استمتاع الاستمتاع ممكن يستمتع حتى لو استمتعين شيئا يعني يمنع يمنع تبادل الاستمتاع يمنع تبادل الاستمتاع لما الإفاقة مع الجنون عند الإفاقة قد تبادله الاستمتاع وأيضا الانسجام في الاستمتاع هذا التبادل هذا من الأهمية المكان الرجل ليس على طول الدوام سيجد في نفسه ما يضيق صدره له والمرأة نفس الأمر في هذا الباب هي الأمر أصلا هي مفاعلة مفعلا بين بين طرفين فلا صح أن تكون من جانب واحد لا صح أن تكون من جانب واحد ولذلك إن كان من جانب واحد يعني لا لا المتعة تتكامل ولا الود يتبادل ولا الأنص ولا اللطف في يكون متكاملا بين بين الاثنين ولأن نكاح عقد معوضة قابل للرفع فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع ولا فرق في الجنون بين المدبخ والمختع. سواء كان العلاج عملا ولا يلحق بالإغماء إلى أن يزول المرض. الإغماء ست... ستكون كذلك يعني ستكون هذه الإغماء سيكون بها بعده الإفاقة ولا لا يطبق. وأبقى ضالعق والجملة في هذه العيوب سبعة ثلاثة اشتريت الزوجان زوجان الجنون الجذام البرص الجنون لأنه يذهب بالاستمتاع الجذام. يكون فيه ما فيه من الأضرار البدنية قبل الاستخدار البرس يكون فيه الاستخدار والاستخدار مانع من كمال استمتاع واثنان يختصان بالزوج والجب والعنى وإن كان مجبوبا يعني مقطوع الذكر فإنه لا يمتع في المحوال والعنى أيضا أنه لا ينتصب يعني ما يستطيع أن يجامع وهذا كثير جدا في العصر الذي نحن فيه الآن بسبب الربط وحسد القرين وبأسباب أخرى كثير. وثاني اختصاص بالمرأة الرتق والقرن والرتق يمنع أخطر الاستمتاع والقرن يمنع كمان الاستمتاع عظم يمنعه من الدخول والاستمتاع ويمكن حصول خمسة في كل الزوجين كما ذكر الشيخ قال الرفعي والابن الروضه ومساواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به الجمهور يعني أي عيوب أخرى ما في فلا ب يعني صاحب الرائحه السيئه وان لم يقبل العلاج يعني له له بخر او له له رائحه سيئه واصوات يعني قد تكون من من فمه مع رائحه سيئه فهذا تاذر منه المراه حقا يعني لو نظرت لدقه الفقه ما الفرق بين البخر وبين البرص البرص في استغزار وايضا نفس الأمر والرائحة المذرية يعني تنفر الرجل مرة من الرجل يعني ليش النبي صلى كان يتسوق إذا دخل إذا دخل إلى البيت ليش النبي صلى الله عليه وسلم منعته من المغافير كان يحب الحلوة العسل فهي قالت أكلت مغافير جرست عرفوا على ما ما قالت جلس نحله نحله على أساس أنهم تقول الرائحة ظهرت كان يكره جدا انتظر منه رائح وابي أبيه وأمي عرقه نفسه طيب كما قال أنس بن مالك قال لا والله اشتمنت مسكا ولا طيبا من مسك من, من من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً دوام الاستحاضة دوام الاستحاضة ليس عيبا يجعله يفسخ العبد إنه يستطيع أن يتمتع بها مستحاض يستطيع أن يفعل ذلك لأنه قد انقطع دمها في وقت ما أو لكون الدم دم يعني الدم ليس ليس ناجسا حتى يتأذى منه وقِرَض ذلك الحصول التنفير وهذا حق الحق أن القول الضعيف في المذهب أنه يحدث الخيار في ذلك يعني وقد نقول به، قد نقول به لأنه يحدث به النفرة، ويحدث فيه أيضا عدم الانسجام وعدم اللطف ويكون فيه أيضا عدم كمال الاستمتاع، بل قد تحدث النفرة فلا يكون الاستمتاع من أصله، تحدث النفرة فلا يكون الاستمتاع من أصله. ومن راح ذكر في باب الديات أن المرأة إن كانت لا تتحمل الوط إلا بالإفضاء لم يرد الزوج وطئها وطقها فغذري إن كان سبب ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار لأنه لابد من العلاج ولا يتمتع إلا بالعلاج ولا يكون الولد إلا إلا على الغالب على الغالب إلا بالإجاع فإن كان ضيق المنفذ يعلم ما يستطيع أن يدخل ف له بذلك الفسخ والمشهور من كان أصحابنا لا يجوز بمثل هذا والحق أننا نقول أن هذا يمنعه من لا يا كمال الاستمتاع يا. يا اصل أصل الاستمتاع يا كمال الاستمتاع يا أصل الاستمتاع ثم قال ويشبه أن يقال إذا كانت ان كانت المرأة تتحمل وط نحيف مثلها فلا فسخ وان كان بسبب ضيق المنفذ حيث يحصل به الافضاء من كل وضع فهذا كالرتق وينزل ما قاله الاصحاب على الحاله الاولى وما قاله غزال على الحاله الثانيه الرفع ولا خير بكون الزوج أو المراه عقيما ولا بكونها مفضاه والافضاء رفع الحاجز بين مخرج البول ومدخل ومدخل الذكر وهذه ايضا مشكله تمنع من الاستمتاع حقا هذا الباب فيه فيه كثير من المسائل التي يمكن أن نقول أن يكون للمرأة فيها الخيار في ذلك للمرأة فيها الخيار في ذلك هو إن كان إن كان الرجل يعني هناك هناك يعني في في الأوقات المعاصرة كثير من المسائل التي يعني قد تبيح المرأة أن تفسخ العقد أو تبيح المرأة أن يعني أن يكون لها الخيار في هذا في هذا الباب أن يكون أن يكون جاهلا بمسائل النكاح والوضوء وإن تعلم أيضا يكون بذلك مسيئا متجنيما متعديا فيكسر الله نفسية أو يجعلها تنفر من الباب يعني يجعلها تنفر من بكر ليته ما تريد تكرهه تكره هذا الباب بسبب جهل منه في في في في في فقه الوط نفسه لأن هذا فقه هذا علم الكلام فيه علم يعني لا بد أن يتفقى فيه الإنسان إذا دخل عليه لا بد أن يتفقى فيه بل لا بد أن يتقنه وإن كان يتحاشى المرض الكلام فيه عموما لكن لا بد ولو تكلم فيه خصوصا ولا بد الإنسان أن يتعلم كيف الباب وكيف يكون على, على مثل هذا الباب قد يكون الرجل سريع القصف جدا وإذا كان سريع القصف جدا هذا عيب أيضا يبيح المرأة الفتح لأنه سرعة القصف جدا لا يصلها أن تتمتع بحلم من الأحوال طبعا كل ذلك إن كان الرضا فإن ينتهي الأمر يعني إن, كانت إن كان الرضا فالمسألة دائرة مع الرضا نتكلم هل يكفل لها الخيار في ذلك أم لا يعني أن الرجل يكون سريع القصف جدا ما أن يدخل فيقذف فهذه لا علاجات فلابد أن يؤمر بأن يعالج وأن يعالج ولابد أن أيضا يحاول قد كان أن يكون مع زوجه في هذا الباب فقيها في التعامل فإن كان سريع القصر ولا يعالج ولا يريد أن يعالج وهو المهم عنده نفسه وهي كال يعني ماذا أقول يعني ما يهمه إياها ما يهمه ولا يهتم بها فيكون في لها الحق في ذلك يكون لها الخيار في ذلك ايضا المراه يعني المراه التي, التي لا تشعر الرجل بمساله الاتيان يعني, يعني هو في وهي في وكلما اتاها كأنه, كانه يكلم حجرا كانه يقترب يقترب من شجره, شجرة, شجرة فيها كل الخيرات فيبقى مع, الخير مع الخيرات ومع السمرات عمدا لكن يعني أجعلها حائطا فهذا أيضا عيب من العيوب التي يمكن أن تبيح له الفسخ لأنه ما تزور إلا, إلا ليستمتع فكل سبيل إلى قلة الاستمتاع أو إلى ضعف الاستمتاع أو لمانا الاستمتاع هو يكفل للرجل أن يفسخ ويكفل للمرأة أيضا أن تفسخ يكفل الرجل أن يفسخ ويكفل للمرأة أن تفسخ بذلك أيضا من ذلك هو العقم قال بعضهم بأنه يكفل المرأة أن تفسخ ويكفل الرجل أن يفسخ والصحيح أن العقم ليس ليس سبيلا للفسخ، لأنه حتى لو كانت امرأة عقرة أو كانت عقيما فإنه يبقيها ويتزوج عليه وتزوج الولود الودود لسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الولود الودود, تزوج الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم, يوم القيام بهذا نكون كان من هذه الجزئية لو كان فيها أي سؤال ممكن نجيبه ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على مسألة الصداق لعلنا كما قلت نجعل الدرس يكون لنا على سفر الآن نجعل الدرس يكون يوم الجمعة يعني حتى في هذا الباب نبدأ من الجمعة القادمة نكون ساعة بعد صلاة الجمعة نصل الجمعة ونبدأ نعطي الدرس أفضل لنا من يوم الاثنين من يوم الاثنين أنا عندي علاج طبيعي والآن سأسقط العاجل طبيعي لأننا في صفر وكذا فالله المستعان لو في أسئلة تفضلوا تحت أمركم